يوم تُقَلَّبُ جُهُورُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لِيتَنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَ الرُّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَظْلُونَا السَّدِينَ رَبَّنَا ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرؤاه الله مما قالوا وكان عيون وجهها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن